يُطْلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ تُطْلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي سَلاَسِعِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصْفِ كأن رجماله صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّكِئِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَةٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ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 ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون